ود كثير من أَهْلِ الكتاب لو لكم من بعد إِيمَانِكُمْ كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بأمره إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ وَمَا تقدموا لِأَنفُسِكُم من خَيْرٍ, وما لأنفسكم من خير تجدون عند الله تجدوه عند الله إن الله بما تأملون بصير